بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ حافظ رحمه الله تعالى سؤال ما محل الشهادتين من الدين محل ما محل الشهادتين من الدين جواب لا يدخل العبد في الدين الا بهما قال الله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الحديث وغير ذلك كثير ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر من المسائل المندرجة في اعتقاد أهل السنة والجماعة الطائفه المنصورة والفرقه الناجية وهو ما محل الشهادتين من الدين أي مرتبتهما ومنزلتهما منه ثم أجاب رحمه الله تعالى عن ذلك بأن العبد لا يدخل في الدين إلا بهما فلا يكون العبد مسلما إلا بالتزام هاتين الكلمتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وقد بلغت هاتين الكلمتين مبلغهما في الدين حتى صارتا هما المعهودتان اذا اطلق لفظ الشهادتين فاذا ذكرت الشهادتين فالمراد بذلك الشهاده لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فال في قول المصنف ما محل الشهادتين هي عهديه اي الشهادتين المعهودتين في الدين ولا يدخل العبد الا بهما فلا يكون مسلما الا بهاتين الشهادتين كما قال الله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله والايمان بالله يقتضي ان لا اله الا الله والايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي ان لا رسول في هذه الامه سواه فلا اله الا الله تتضمن اثبات العباده لله عز وجل كما سياتي والشهاده لمحمد صلى الله عليه وسلم تتضمن الشهاده له بالرساله وأورد المصنف حديثا آخر وهو حديث ابن عمر في الصحيحين أمرت ان قاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهنا إشكال وهو إذا كانت الكلمتان هما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله درج أهل العلم على عدم ذكر العبودية فيها مع أن في هذا الحديث أن محمد عبده ورسوله وجاء النداء في الأدان وليس فيه ذكر العبودية فلماذا يعني لماذا يقال أشهد أن محمد رسول الله ما يقال أشهد أن محمد رسول الله وعبده فلم يجعل هذا شعارا في الاذان ولا شعارا في كلمة الشهادة الجواب لأن أهل الجاهلية لم يكونوا ينازعون في كونه صلى الله عليه وسلم عبدا مخلوقا مثله وإنما كانوا ينازعون في كونه رسولا فلجلالة المنازعة في هذا خصت به الشهادة فقيل أشهد أن محمدا رسول الله لا. <سؤال>, سؤال ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله جواب قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله تعالى وما من إله إلا الله وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الآيات وقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا الآيات وغيرها أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخرى هو ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله وأجاب عن ذلك بايراد جملة من الآيات القرآنية المتضمنة للشهادة بأنه لا إله إلا الله كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو وإنما قدم هذه الآية لأنها أجل آية للشهادة فإن الله شهد فيها لنفسه ثم قرن الشهادة له بشهادة ملائكته له ثم قرن شهادة أولئك بشهادة اولي العلم له ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام مبسوط في هذه الآية ذكره في مفتاح دار السعادة ثم أتبعه بقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله وما بعدها من الآي وهي آيات ظاهرات في الاستدلال لكون الشهادة لله عز وجل بانه لا اله غيره نعم الله منك. سؤال ما معنى شهادة ان لا اله الا الله جواب معناها نفي استحقاق العباده عن كل ما سوى الله تعالى وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر وهو ما معنى شهادة ان لا إله إلا الله؟ فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى منزلة هذه الشهادة ودليلها أورد سؤالا يتعلق بمعناها وأجاب عنه بما مضمنه أن هذه الشهادة تشتمل على شيئين اثنين أحدهما نفي استحقاق العبادة عما سوى الله والآخر اثبات العباده لله عز وجل واورد المصنف رحمه الله تعالى دليلا كليا واخر تفصيلي على هذا المعنى فاما الدليل الكلي ففي قوله كما انه ليس له شريك في ملكه أي كما أن الله عز وجل لا شريك له في الربوبية وأشهر أفرادها الملك وعليه اقتصر المصنف مع أن للربوبية افرادا أخرى يأتي بيانها في الموضع اللائق بها لأن المصنف اقتصر على أشهرها وهو الشهادة وهو ذكر ملك الله سبحانه وتعالى للخلق وهذا الدليل الكلي وهو الاستدلال بدليل الربوبيه على استحقاق الالوهيه من اشيع الادله الفاشيه في القران والسنه وقد ذكر ابن الوزير في ترجيح اساليب القران على اساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمه ولا وقفت عليه أن في القرآن خمسمائة آية تدل على الربوبيه وإنما حشي القرآن بها لأن الإذعان والإقرار بالربوبيه يقتضي الإقرار لله عز وجل بالألوهية وأما الدليل التفصيلي فقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فالحق المثبت لله عز وجل هنا هو الألوهية المشار إليها باسم الله والألوهية معناها العبودية والمبطل هنا هو دعوة غيره وذلك في قوله تعالى وأن ما يدعون من دونه وذكر الدعاء لأنه يطلق كثيرا في خطاب الشرع للدلالة على العبادة كلها ومنه حديث النعمان عند الاربعه بالسند الصحيح الدعاء هو العباده فكان معنى الايه وان ما يدعون من دونه اي ما يعبدون من دونه هو الباطل فهذه الايه داله على جملتي الشهاده فالنفي في قوله وان ما يدعون من دونه هو الباطل والاثبات في قوله ذلك بان الله هو الحق نعم. <سؤال>, سؤال ما هي شروط شهادة ألا إله أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا, باجتماع إلا باجتماعها فيه جواب شروطها سبعة الاول العلم بمعناها نفيا واثباتا والثاني استيقان القلب بها الثالث النقياد لها ظاهرا وباطنا الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها الخامس الإخلاص فيها السادس الصدق من صميم قلبي لا باللسان فقط السابع المحبة لها ولأهلها والموالاه والمعاداه لأجلها لما بين المصنف رحمه الله تعالى معنى الشهادة أتبعها بسؤال مناسب للمعنى وهو السؤال عن شروطها التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيها ثم أجاب عنه بأنها سبعة شروط وعدها رحمه الله تعالى واحدة وعدها رحمه الله تعالى واحدا واحدا وأقدم من ذكر هذه الشروط مجموعة هو العلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في فتح المجيد ثم تبعه جمهور علماء الدعوه الاصلاحيه رحمهم الله تعالى واقتصروا على عدها سبعه الا ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيه ثلاثه الاصول فانه عدها ثمانيه وزاد ثمنها الكفر بما سوى الله سبحانه وتعالى امتثالا للبيتين اللذين انشدنيهما محمد بن احمد بن سعيد وسعد بن فالح رحمهم الله قال انشدنا سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله تعالى قال علم يقين واخلاص وصدق كمع محبه وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الاوثان قد اله فهذان البيتان تضمنا الشروط الثمانيه بزياده الثامن ومن اهل العلم وهم جمهور ولما الدعوه من أعرض عن عدي الثامن لأنه لازم الشهادة فإن من أثبت العبادة لله وحده لزمه نفيها عما سواه من المعبودات مع البراءة من الشرك وأهله والمشهور عندهم عدها ثمانية عدها سبعه سبعة وسيفصل المصنف رحمه الله تعالى هذه الشروط بأدلتها فيما يشتقبل نعم سؤال ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة جواب قول الله تعالى إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم وقول, وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين هذه الشروط بادلتها وابتدا للعلم فقال ما دليل استراط العلم من كتاب والسنة واورد في ذلك قول الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وفسر الحق بأنه لا إله إلا الله ولا ريب أن الحق يقع في لسان الشرع واللغة على أعمى من هذا المعنى لكن أحق الحق وأعظمه هو الشهادة بلا إله إلا الله فتفسير الحق بأنه لا إله إلا الله من تفسير الشيء ببعض أفراده لجلالة ذلك الفرد منه فهذه الآية دالة على اشتراط العلم بلا إله إلا الله وأنه لا بد أن يكون قائلها عالما بمعنى ما نطق به لسانه وأصرح من ذلك الحديث الذي أورده المصنف وهو في صحيح مسلم عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أن لا اله الا الله دخل الجنه وفيه تصريح بشرط العلم نعم الله عليه سؤال ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنه جواب قول الله عز وجل انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الى قوله أولئك هم الصادقون وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا ينقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه كلاهما في الصحيح ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر يتعلق بشرط اخر من شروط لا اله الا الله وهو اليقين فقال ما دليل الشراط اليقين من الكتاب والسنه اي اليقين بلا اله الا الله والمراد باليقين الاستقرار الجازم بها في القلب فان اصل اليقين من الاستقرار كما قال تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اي حتى تستقر روحك يستقر بدنك بخروج روحك منه وذلك بموتك وأورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجعل هذه الآية دليلا على اليقين لأنه مقابل الريب فإن الضيب هو إيش؟ ما الجواب؟ أي نايف من قال هذا؟ أيوة غيره. لقيب وغيره. إما أنكم يا إخوان ما تراجعون وإما أنكم تستحون. فإذا ما تراجعون ما تستفيدون. وإذا تستحون لا إن العلم مستحن ولا مستكبر. نحن هذه المسألة ذكرناها غير مظه وبيننا أن الغلط فيها شهير. وأن تفسير الريب بالشك ناقص والصحيح أن الشك أن الريب هو قلق النفس واضطرابها كما ذكره جماعة من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وابن رجب في آخرين فمعنى قوله تعالى ثم لم يرتابوا أي لم تكن نفوسهم مضطربه قلقة بل مستقرة مطمئنة وهذا هو المناسب لمعنى اليقين وأورد في تعزيز ذلك الحديث المروي في الصحيح وفيه لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة والشك بعض الريب وهو مما يدخل في جملة قلق النفس واضطرابها ويكون مقابلا لليقين وجاء الحديث الاخر وفيه التصريح بهذا الشوق لقوله صلى الله عليه وسلم مستيقنا بها قلبه نعم فصلى الله عليه قال المصنف رحمه الله تعالى سؤال ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنه جواب قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بشرط آخر من شروط لا إله إلا الله وهو شرط الانقياد لهذه الكلمة وعرض في ذلك قول الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن وإسلام الوجه هو الانقياد لأن الانقياد داخل في جملة الإقبال على الله سبحانه وتعالى ولا يختص بإسلام الوجه فالإسلام الوجه أعم من ذلك فإن إسلام الوجه يندرج فيه الانقياد وكذلك الإخلاص وأكثر أهل العلم يستدلون بهذه الآية وما كان في معناها على الإخلاص لكنها صالحة بكونها دليلا على الانقياد لأن من إسلام الوجه إلى الله الانقياد له سبحانه وتعالى وأورد دليلا وهو حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وهذا حديث اخرجه المقدسي في الحجه وابن أبي عاصم في السنه وابو نعيم الأصبهاني في الحليه وغيرهم باسناد ضعيف وصححه جماعه وتصحيحه بعيد كما بسطه ابن رجب في جامع العلوم والحكم نعم الله عليك. سؤال ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنه جواب قال الله تعالى في شان من لم يقبلها احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون الى قوله انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون الايات وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقيه قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها اجادب امسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقوى في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر يتعلق بشرط اخر من شروط لا اله الا الله وهو السؤال عن دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنه فاورد في ذلك قول الله عز وجل احشر الذين ظلموا وازواجهم الايه الى قوله انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون فذكر ذمهم باستكبارهم فإنا المستكبر يرد الحق الذي جاء إليه وحال المؤمن مقابلة له فيكون قابلا للحق الذي خطب به فتكون الآية دالة على شرط القبول لأنها في ذم أهل الرد وإذا ذم لردها دل هذا على أن قبولها شرط ثم اورد حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه في قسمه الناس في مقابله ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم وان الخلق انقسمت قلوبهم الى هذه القسمه فمنهم من قبل الماء فأنبت الكلاء والعشب ومنه من كان بمنزلة الأجاذب من الأرض التي أمسكت الماء فانتفع الناس بما أمسكت وطائفة أخرى أعرضت عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهي بمنزلة قيعان الأرض التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء وهذا حال الخلق في قبول الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم المشار إليه بقوله مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم وهنا سؤال لطيف نختم به التقرير على هذا الكتاب وهو ما هو الفرق بين الإنقياد والقبول؟ ما الجواب ايش القبول يكون قبل الانقياد طيب انا طيب كيف يقصر عن ذلك اي كيف ييشو الفرق بينهم طيب بينهم مشابهة صح وش مش ولا العكس ويقول القبول في القلوب الأنكاذ في الجوارح ولا العكس الفقهاء إذا ذكروا النكاح والبيع ذكروا القبول ولا الانكياد القبول فالقبول يتعلق بالظاهر ولا يتعلق بالباطن بالظاهر الفرق الاول ان الانقياد يتعلق بالباطن والقبول يتعلق بالظاهر والفرق الثاني الذي اشاره الاخ حنايفه قال القبول قبل الانقياد ان القبول يكون عند مبادره الخطاب الشرعي والانقياد بعده امتثالا والانقياد بعده امتثالا يعني اذا رايت انسان اخطا في وضوئه فقلت اعد وضوءك قال ان شاء الله ثم يتوضا اذا قال ان شاء الله هذا واذا توضى هذا انقياد الفرق الثالث أن الانقياد يخلو معه القلب من المنازعة أن الانقياد يخلو معه القلب من المنازعة كما قال الله عز وجل ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما وأما القبول فقد يستمل القلب على منازعة تحتاج إلى المجاهدة فقد يستمل القلب على منازعة تحتاج إلى المجاهدة فأيهم أعظم قدرا المنقاد أم القابل المنقاد أعظم مرتبه من القبول هذه مسألة اكتبوها جيدة ليش يا منصور انضحكت ليش ثواء جيدة ها ايش نمو يسألون عن عنها الذي يأتي لي بمن ذكر فرقا بينهما له جائزة عندي عشان كذا تعرفون قدر كتابتها الذي يأتي بفرق بأحد من عند ذكر تفريق كلام يفيدنا به وله جائزة ان شاء الله تعالى جزيلة